صلاة لمحمد الحنفي قد صلى الله سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل أفضل صلواتك وأكمل تحياتك وأجمل تسليماتك على تفاتح من وخاتمها شمس سماء رسالة النور الأنبر والسر الأظهر صاحب الحظ والكثري، والشفاعة يوم المحشر السيد سادات الملك والبشري، حجة الحق على الخلق سلطان الأنبياء برحام الأصفياء يا حبيبي رب العالمين سيدنا ومولانا حضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه إمهات المؤمنين والتابعين إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من علمته الأسماء وجعلته قبة لأهل العلاف أعني سيدنا وأبينا آدم وصل على أمنا حواء صلوات الله على نبينا وعليهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أوحيت إليه العلوم وتكلم بأنواع الفهوم أعلى سيدنا شيت النبي دابي الكلوم صلوات الله على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من رفعته مكانا عليا فأوحيت إليه العلوم وفيه أعني حزرة إبريس النبي صلوات الله وسلامه على نبينا عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أرسلته إلى أهل الأرض وأرجيته من الكرب العظيم وجعلت من نسله جد سيدنا محمد إبراهيم أعني حزرة نوح النجي النبي الذي قال بسم الله بجلاله ومرتاه إنه ربي الغفور الرحيم صلوات الله عليه وسلم على نبينا وعليه الله هم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته رسولا نبيا وتخذته خليلا أن أنجيه النار عدوه من إن جا جليا أعني حزرة إبراهيم الذي قال إنه كان بحفيه صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من مدحته بقولك الكريم وكان صادق الوعد وفديته بذبح عظيم واجعلت سيدنا من ذرية ذلك الكريم أعني سيدنا إسماعيل الرسول الديني الإبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه الله اللهم على سيدنا محمد وعلى من جعلت من ذرية الأنبياء وجعلته مقتداً للأقياء، أعني عزته إسحاق النبي إمام الأبرия، سلوات الله وسلامه على سيدنا وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من خلصته من عرضه وجمعت بينه وبين ولده الكريم اعني سيدنا يعقوب ابن نبي بن, بن اسحاق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, بن الكريم أعني سيدنا ينشف أبنى النبي أبنى يعقوب أبنى إسحاق أبنى من صلوات الله وسلامه على نبينا عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أمر قومه بالمعروف ونهاره عن الانكرم الوعد والوعيد فقال لأنني بكل قوة الأوآوي إلى ركم شهيد أعني به حظرة نوطن صلى السعيد صلوات الله وسلامه على نبينا عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أنذر قومه بالأحقاف ونجيته وامته من الريح العقيل العناية والأطعاف أعني به سيدنا هُدَ النَّبِيَّ ذَا الْعَدْرِ وَالْإِنْصَافِ الله اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى عليه وَعَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَعَلِ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدُ عَلَى مَنْ أَخْرَجْتَ لَهُ النَّاقَةَ مِنَ السَّخْرَةِ وَالْقَوْمُ قَدْ أَقَرُوهَا فَذَلَّمَ عَلَيْهِمَ الصَّيْحَةُ وكان ذلك بعد ثلاث أيام من الوا Anne bizi <Sessizlik> seyidana salihab emanet Nabiye sallallahu aleyhi ala Allah müslim ala ala man kanıwağında. وخطيبا لقومه بلا ريب أعني سيدنا الرسول النبي حزرة شعيب طلوات الله والسلام على نبينا وعليه اللهم صلى الله سيدنا محمد وعلى من استفيته برسالاتك وأرسلته إلى فرعا وها ما لمقارن بآياتك وآتيته للدورات على الطول وجعلته مدى لبني إسرائيل ليخرجهم من الضرماتنا أعني به لدينا حظرة نوت سبع عمران على نبينا وعليه أفضل صلوات الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أنكر على من اتخذ العجل إلها أشد إنكاره حين استخلفه الكليم أعني به حضرة سيدنا هارون النبي الحليم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته خليفة ليعكم بالقسر بين الناس وأتيته زبورا وجعلته لمن اقتداه نور أعلي به حضرته سيدنا داود النبي صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من فهبته ملكا لا يلغي لعدم بعده وصخرت له الثقلين رابا والذورا والرحاب حتى جاءه الهدهد من سبع من البيقين أعني به سيدنا حزرة سليمان من نبي الأمين صلوات الله وسلام على سيدنا وعليه اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى من قلت فيه إن وجدنا العبد إنه هو الراب يركض برجلك آدام وتسل بارئ فكشفت ما به من غر إذ ناداك رب أن يمسلنا الشيطان بنصب هو فآتيته وأهله رحمة مردك إنك أنت الوهاب أعني به سيدنا حضرة أيها النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام من الرب موهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من سبحك إني كنت من الظالمين فأنجيته من العمر وكشفت العذاب عن قومه ومتاتهم إلى أحيه فقد قالوا يا حي حين لا حي أجب يا حي تُحِّي الموتى وليها حيب لا إله إلا أنت يا رحم الراحم أعني به حضرة يوسى النبي صلوات الله وسلامه على سيدنا عليه الله ما صل على سيدنا محمد وعلى من كان رفيقا لكلمتك حين عزم على ملاقات عبدك الذي علمته علما من لدنك أعني سيدنا حضرة يوشع النبي صلوات الله وسلامه على سيدنا عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من تجليت له بالحياة وجعلته من المرسلين وقُمت في سلام على إياه أعينه سيدنا حذرة إياه النبي صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من تجليت له بالحياة فأتيته وعلمته من النجوم ك عينه أعطيته حسن الصفات أعني به سيدنا حضرته حضر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا وعليه الله مصلي على سيدنا محمد وعلى من قومه هو المتابع سيدنا حضرته النبي الأنس عوف صلى الله وسلم على سيدنا وعليه الله مصلي على سيدنا محمد وعلى من كرمته بالبرة والفضل أعني به عزته سيدنا ذا الكفل صلوات الله وسلامه على سيدنا عليه الله أصحب على سيدنا محمد وعلى من آتيته الحكمة بالبيان فأخرج ما في, ما في القوة من الأسرار الحكمية إلى الأعيان أعني به, به حظرة سيدنا وقمانا صلوات الله وسلامه على سيدنا عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته من الأصفياء يعنيه حضرة سيدنا النبي أشعياء صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من ناداك <تضحك> <تضحك> إذا <مداء> خفية بقولك رب هبلي من لجمك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب راضيا أعني به حظرة سيدنا النبي زكريا سلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم على سيدنا محمد وعلى من آفيته الحكم صبيا وسلمت عليه بقولك والسلام عليه يوم و ويوم يموت يوم, يوم يبعث حيا أعني به حضرة سيدنا يحيى النبي بن زكريا صلوات الله وسلامه على سيدنا وعلينا بكرة وعشيا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من كلم في المهتصبية فإن شأت جسده نفخ الروح حتى تمثل بشرا سويا أعني به من آتيته الإنجيل وجعلته رسولا إلى بني إسرائيل وهو سيدنا حضرة عيسى بن مريم Salawatüllahi ve selamhu ala seyidna ve alehimah. Allah mescid'e ala seyidna Muhammedin hamidi ve ala men kan abiye. U beyla mabga fi seyidina Muhammedin aani bhi seyidina aali bhi seyidina Hazrete Khaled bin Sina mil ve ala ve اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من ختمت به رسالت الرئيته بالنصر والفتح والكوال تارا الشفاعة هو عجس الكلعين وعين الحياة الدارين الذين شف منه الأسرار فلقت منه الأنوار النور الأمر البهي المعموس قرب الوالي النبي أفضل جميع الخلائق وعلم وسفلا وأكمل جميع من يناق به الرقائق من الممكنات روحا وسرا المختص به الحب الزاتي الإلهي المصطفى المصفى قرة أعين الأنبياء برهان الأصفياء المتوج بتاج أهائقاب قوسين أو أدنى شفيع الشفاعاء للشفاعة يوم الجزائر شفيع بين أفضل رسول رب العالمين سيدنا ومولانا حرة محمد رسول الله الصادق أمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وأشياعه وأتباعه ومجتبه وجميع أمته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين